ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزئ يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسم كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قوله يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرس المرفود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 فاما الذين شقوا فبالنار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد فاما الذين سعدوا فبالجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فَلَا تكفي رية ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نطيبهم غير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 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنقرون وأقف الصلاه طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يبيع أجر المحسنين فلولا كان مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَصِيرَةٍ ينهون عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظلموا مَا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو جاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك الحسنى على... ودمت كلمة ربك لأمن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وكل للذين لا يؤمنون نعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظرو إن منتظرون ولله ويبس السماوات والأرض وإلين يرجع الأم كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك برا تعملون <تصفيق>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 قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصف رغياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك حكيم عليم ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات المساء اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عقبة إن أبانا لفي ظلال مبين وقتلوا يوسف أفرحوا أرضا يخلو لكم وجوا بيكم وتكونوا من بعضه قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجد يلتققه بعض السيارة كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامننا على يوسف وانا له لناصحون ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون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 وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أن كتكم أمرا جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأزنادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأتروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكره مسواه عسى أن ينفعنا أو ولدا وكذلك مكنا ليوتف في الأرض ولنعلمه من تأويل الاحاديث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 فَلَمَّا سَمِعَتِ مَكْرِهِمْ أَرْسَلَتْ إلَيْهِمْ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُسْتَكَأْمٌ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينَةُ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرَنَّهُ وَقَطَعَنَّ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاجَّنِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنَّهَا ذَا إِلَّا مَلَكٌ كَ قالت فذلكن الذي نوتنني ولقد راوتوا عن نفسه فاستعطم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاظرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فطرف عنه كيدأن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قالا حدوما إني أراني أعطر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه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 إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب يستئل أما أحدكما فيسته ربه خمرا وأما الآخر فيقلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال للذي ظن أنه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 قالوا أطوات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واستكر بعد امه أنا انبئكم بتأويله فارسلون ينتب ايها الصيق عفتنا في سبع بقرات زمان يأكلون سبع عجاف وتبع زنبلات خضر وسبع ثنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حطتم فذروه في ثنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تصطنون يأتي من بعد ذلك عام فيه واث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة الذي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما قضبتن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل حات لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حفحف الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين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 قال جعلني على قدائل الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتفوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجرا محسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون فلم ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي كيل وأنا خير المنزل فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون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 لَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقًا قَالَ اللَّهُ عَلَامٌ نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً قَدْ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدِي عِلْمٌ لِمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَنَا لَا يَعْلَمُونَ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 فلما استيئتوا منه خلقوا نجيا قال كبيرهم أَلَمْ تعلموا أن أَبَاكُمْ قد أَخَذَ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف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 يا بني يذهبوا فتحستوا من يوسف واخيه ولا سيئتوا من روح الله إنه لا ييئت من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مستنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجاد فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم؟ ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال على يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 اذهبوا بقميصي هذا فعلقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجدني حينت فلولا أن تفندون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 فلما دخلوا على يوسف وَإِلَيْهِ إليه أبويه وقال مِصْرَ مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأوين رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن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 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أَفَأَمِنُوا أن تأتيهم غافية من عذاب الله أَوْ أتتهم ال... أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بطيرة أنا ومن استبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح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 ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قطفهم عبارة لأول الألب بما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفاصيل كل شيء وهدوء ورحمة وهدوء يؤمنون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 وهو الذي مت الأرض وجعل فيها رواتي وأنهارا ومن كل استمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزر ونخيل قنوان وغير قنوان وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من آناب وزرع ونخيل صلوان وغير صلوان ونطب وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير قنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم كنا ترابا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغنال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبلا حزنت وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ ربك لشديد العصاب ويقول الذين كفروا لولا عَلَيْهِ عليه آية من ربه إنما مُنْذِرٌ منذر ولكل قوم هاد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 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في وَلِلَّهِ ولله يسجد فِي في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو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 خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فتالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بطغاء حينة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئز المهاد أفمن يعلم أَنَّمَا أُنْزِلَ أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.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 والذين صبروا بفضاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويجرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عجل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمعك بالدار والذين ينقبون عهد الله من بعد ميساقه وَيَقْطَعُونَ ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسق الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع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 ولو أن قرآنا سيرت به الإبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ ييأت الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا أَوْ أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو طائر على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقول جموهم أم تنفعونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وغدوا عن السبيل ومن يغلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من واق جنة التي وعد المستقين تجري من تحتها الأنهار أفلها جائم وظلمها تلت عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يطرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب ينكر بعضه قل إنما همفت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولين استبعت أهواهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق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 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب وإما درينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا أن لأت الأوبن قصها من أضرافها والله يحتم لا معصب رحوسه ليعالج الحجاب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تسب كل نفس وتيعلم كفار من عقب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاستَ مُرْسَلَعُوا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شهيدا بَيْهِ وَبَيْنَكُمْ ومن الْعِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ الْإِسْلَامُ رَى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى طراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة ويطدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك, أولئك في ظلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلتان قوم بين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلماتين النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل طبال شكور وإذ قال موسى لقوم يذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يتومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم, ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تأذن ربكم لإن شكرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ ولإن كفرتم إِنَّ عذابين شديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني الحميد ألم يأتكم نبأ النفين من قبلكم قوم لوح وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاهتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما اشركتم به من قبل. الم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وسمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله. جاءتهم ينقضون بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا بما به و... إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم افي الله شك من فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مهتما قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين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 وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما ذيبونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّكُمْ مِنْ فأوحى إليهم ربهم لنغلكن الظالمين ولنذكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مطابه وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى مما إنه طبيد يتجره ولا يكاد يسير ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غميض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 وبرزوا لله جميعا فقال الصفاح للذين استكبروا إنا كنا لكم سبعا فهل أنتم مغنون, عنا أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم دواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط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 إِنَّ الظالمين لهم عذاب أليم